بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين في هذه السورة العظيمة تسليه للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين فيما صابهم من أذى الكفار والمشركين بين الله سبحانه وتعالى أن لهم سلفا من المؤمنين في الأمم السابقة جرى عليهم من المحنه والتعذيب مثل ما جرى لهؤلاء يصبر وتاتي العاقبه للمتقين ثم ذكر كفار قريش ذكرهم ايضا بحاله الامم الكافره التي عصت رسلها فرعون وثمود وماذا حصل لهم هذه سوره عظيمه قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات الورود هذا قسم من الله جل وعلا أقسم بالسماء وهو يقسم بما شاء من خلقه وأقسم بالسماء لما فيها من العبر وما فيها من القوة ذات البروج البروج الأكثر على أن المراد بها منازل الشمس والقمر البروج الاثنى عشر تقطعها الشمس في السنة مرة تقطعها في السنة مرة وهي اثنى عشر برجا تنزل فيها حتى تنتهي من برج فتخرج إلى البرج الثاني وهكذا حتى تستكمل السنة وهي منازل البروج يعني منازل والقمر يقطعها في شهر واحد يقطع الشمس هذه البروج في شهر واحد وهي الحمل والثور والجوزاء السرطان والاسد والسنبلة والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت 12 برج حمل الثور ظل الناظم حمل الثور جوزة السرطان ورعى الليف سنبل الميزان ورمت عقرب بقوس جديا وما دلو بركة الحيتان نظمها فيها لين البيتين وقيل البروج النجوم سميت بروجا لامرين اولا انها فيها حراسه للسماء من الشياطين في الشهب مثل الحصون التي تكون في الارض وايضا البروج من الزينه تزين السماء زينا السماء الدنيا بمصابيح إن زين السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا لكل من كل شيطان مارد فهي فيها حراسة وفيها جمال للسماء من التبرج وهو تزيين. أقسم الله بالسماء ذات البرود واليوم الموعود هذا قسم آخر أقسم باليوم الموعود وهو يوم القيامة موعود به وعد الله به عباده وشاهد ومشهود الشاهد يوم الجمعة يشهد للمسلم بما يعمله فيه من الخير والأعمال الصالحة والمشهود يوم عرفة يشهده المسلمون من أقطار الأرض يشهده المسلمون من أقطار الأرض وقيل غير ذلك من الأقوال بالشاهد و والمشهود وشاهد ومشهود أقسم الله بالشاهد وأقسم بالمشهود ايضا هذه أقسام ثلاثة الجواب جواب القسم لا بد القسم من جواب اين هو الجواب قتل اصحاب الاخدود هذا جواب القسم وفيه لام مقدره لقتل لان لا بد ياتي الجواب القسم باللام المفتوحه الاصل لقتل اصحاب الاخدود ومعنى قتل لعن معنى قتل لعن لعنهم الله سبحانه وتعالى ومن هم أصحاب الأخدود؟ الأخدود هو الحفرة في الأرض الحفر الذي يكون في الأرض وأصحاب الأخدود هم الذين حفروه لأي شيء أضرموا فيه النيران وجاءوا بالمؤمنين في وقتهم يريدون منهم ان يرتدوا عن دينهم فأبوا فأحرقوهم بهذا الأخدود وهم جالسون يتفرجون على المؤمنين وهم يحترقون قتل أصحاب الأخدود واختلف العلماء أين كانوا أصحاب الأخدود قيل إنهم من بني إسرائيل وقيل إنهم من أهل اليمن ملك اليمن ملك كاذب جبار فأراد أن يصفى المؤمنين عن دينهم فلما أبوا حفر لهم أخدودا ممتدا في الأرض وأضرم فيه النار العظيمة وألقاهم فيها احترقوا هؤلاء هم أصحاب الأخدود وماذا حصلوا عليه من النتيجة لعنهم الله قتل أصحاب الأخدود النار بدل من الأخدود وبدل المجرور مجرور ويسمون بدل احتمال الخدود المشتمل على النار وإلى أصحاب الأخدود النار ذات الوقود النار التي أوقدوها في هذا الأخدود إذا هذا هذا بدل ذات الوقود أي الحطب لأنهم وقدوها بحطب عظيم النار ذات الوقود إذ غرف لما مضى من الزمان هم عليها قعود الجبار وقوم جالسون على هذه النار تفرجون على المؤمنين ويتشفون منهم إذ هم عليها وعود وقت تعذيب المؤمنين السبب الذي حملهم على تعذيب المؤمنين ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وهل هذا فيه نقمة فيه, فيه عيب أنهم يؤمنون بالله العزيز الحميد ما نقموا منهم شيئا يعاقبونهم به إلا الإيمان بالله العزيز القوي الغالب الذي لا يغلب سبحانه وتعالى، وفي هذا وعيد لهم أنهم لن يفوتوا على الله ولن يعجزوه في أن ينتقم لعباده المؤمنين منهم العزيز الحميد المحمود على كل حال سبحانه وتعالى، فما يجري من شيء في هذا الكون من خير أو شر إلا ويحمد عليه لأنه لم يخلق الشر لذات وإنما خلقه لحكمة وابتل وامتحان فهو جل وعلا يحمد على كل حال على أقداره وعلى شرعه وعلى جميع اعماله سبحانه وتعالى ليس في افعاله شيء لا يحمد عليه كل اعماله الحكمة العزيز الحميد الذي له ملك السماوات هذا وصف لله جل وعلا له ملك السماوات والارض كلهم خلقه وعبيده ومنهم هؤلاء الكفرة والجبابرة لن يخرجوا عن ملك الله عز وجل وقبضته الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد أي مطلع فهو يشاهد ما فعله هؤلاء يشاهد الكفار وما يفعلون ويشاهد المؤمنين وما فعل بهم ويرصده سبحانه وتعالى فيجزي المؤمنين ويجازي الكفار يوم القيامة هذا لا يفوت على الله سبحانه وتعالى والله على كل شيء شهيد ثم توعد هؤلاء الجبابر فقال إن الذين فتنوا المؤمنين اي عذبوهم والفتنه هي الاختبار اختبروهم هل يرجعوا عن دينهم او لا يرجعون فلم يرجعوا صبروا هذا الاختبار والامتحان وكل مؤمن سيمتحن حسب الناس يتركوا يقولوا امنا وهم لا يفتنون يمتحن فان صبر على إيمانه فهو صادق وإن ارتد عن دينه فهو ليس بصادق في إيمانه الله يجري الامتحان ليظهر الصادق من الكاذب ولاجل ان يصبر المؤمن في فيثاب ويتطاول الكافر فيعذب لا شيء يجري لهذا الكون عبد ابدا ولا يذهب سدى ابدا ولا يفوت على الله سبحانه وتعالى مهما تمادى الكفار وطغوا وبغوا فان اعمالهم محفوظة ومرصوده وساء يوقفون عليها ويجازون بها فلا يحسب انهم نجوا حسب الذين يعملون السيئات ان ساء ما يحكمون بعض الناس يقول الكفار يسوون كذا ويسوون كذا والمؤمنون يعمل بهم كذا ولا يحصل على الكفار نقمه او سيحصل عليهم نقمه سيحصل عليهم نقمة ولا بد ولو عجلت لهم في الدنيا لكان اهون عليهم لكن المشكله انها تؤجل للقيامه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار فهما وإن أمهلوا في هذه الدنيا فجزاؤهم ينتظرهم والمؤمن لا يضيع عمله صبره ثبات على دينه سيلقى هذا عند الله سبحانه وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين أي أصحاب الاخدود من الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات لأن معهم نساء أيضا معهم نساء مؤمنات ومن جملتهن امرأة معها صبي معها صبي فلما وصلت إلى النار كأنها تقهقرت فقال لها الصبي الذي تحمله يا أماه اصبري فإنك على الحق، فاصبري إنك على الحق. ثم لم يتوبوا، عرض الله عليهم التوبة مع قبيح فعلهم شناعتهم. لو تابوا تاب الله عليهم. ثم لم يتوبوا، أما لو تابوا تاب الله عليهم. فهو يعرض التوبة عليهم. وعلى غيرهم من كل من أساء فإذا تاب تاب الله عليه مهما كان ذنبه مهما كان ذنبه فإن الله يغفره بالتوبة فلهم عذاب جهنم إذا لم يتوبوا لهم عذاب جهنم أي النار نار القيامة اشد من نار الخدود نار الخدود ساعة وتنقضي ونار القيامة والعياذ بالله لا تنقضي وحرها أشد حرها أشد من حر نار الدنيا لهم عذاب جهنم أشد من نار الخدود حسبونهم منهم خلاص منهم انتهى ونفذوا ارضهم لا ما ما يهملون ابدا لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق الذي يحرقهم يحرق اجسامهم ويتالمون به كما حرقوا المؤمنين وجهنم والحريق اسمان من اسماء النار لأن النار طبقات والعياذ بالله دركات النار دركات بعضها تحت بعض فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق هذا جزاء هؤلاء الكفار الذين صنعوا هذه الصنيعة الشنيعة لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إلا الذين تابوا وهذا فيه أن من تاب قبل الموت تاب الله عليه وفيه دليل على أنه لا يختم على الإنسان بالنار مهما عمل لأنه لا يدرى ما يختم له وقم يتوب يعني المعين المعين لا يختم عليه بالنار إلا بدليل وأما جنس الكفار فهم في النار قطعا جنس الكفار هؤلاء في النار أما المعين فهذا لا نحكم أنه من أهل النار إلا بدليل يدل على ذلك لاحتمال أنه يتوب قبل الموت فيتوب الله عليه ثم لم يتوب، لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ثم ذكر جزاء المؤمنين الذين حرقوا وعذبوا وصبروا على دينهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات شوف الفرق هؤلاء لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق وهؤلاء يكونون في جنات في جنات النعيم آمنوا وعملوا الصالحات معلوم أن العمل هو من الإيمان فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعه وينقص بالمعصي لماذا ذكر العمل مع الإيمان مع أن العمل من الإيمان لبيان همية العمل بيان همية من عطف الخاص على العام للاهتمام به كما قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال وجبريل وميكال من الملائكة ولكنه عطفهما بخاصيتهما وفضلهما حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى أليست الصلاة الوسطى داخله الصلوات؟ بلى لماذا عطفا؟ اهتماما بها لفضلها ومكانتها فعطف الخاص على العام لبيان مزية الخاص والاهتمام به فعطف العمل على الإيمان لأهمية العمل امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات وهجنات من جنة واحدة حيث جنه واحده جنات لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى ولا هم يمرون عليها او يجلسون بها مؤقتا ثم يخرجون منها لا مؤبده لهم وما هم منها بمخرجين لا يخافون الموت لا يخافون المرض لا يخافون الهم لا يخافون الحزن لا يتباغضون لا يتحاسدون لا يهرمون لا ينقطع نعيمهم أبدا لهم جنات تجري من تحتها الأنهار زيادة زيادة بهجة وسرور لأن النظر إلى الأنهار والنظر إلى المال الذي يجري فيه نعيم للعيون تجري من تحتها الانهار ايش الانهار مثل انهار الدنيا لا انهار العسل وانهار الخمر وانهار اللبن وانهار الماء غير الاسن وانهار الجنه مثل انهار الدنيا تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير هذا الذي يناله المؤمنون لما آمنوا وصبروا على المحنة لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز فهم فازوا فازوا عقب الامتحان الفوز لا يكون إلا بعد ابتلاء وامتحان فهم فازوا وأما الكفار فخسروا أصحاب الأخدود وخابوا وإن كانوا تشفوا في وقت محدد لكنهم خابوا وخسروا وهؤلاء وإن كانوا عذبوا وانتقم منهم إلا أنهم فازوا والفوز معناه النجاة الفوز وله فوز عادي الفوز الكبير فوز الكبير ما هو فوز بجائزة ولا دراهم ولا كاس كما يكون في الدنيا فوز كبير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ذلك الفوز الكبير الذي هذا عطاؤه وهذا خيره لا تغتر به وتعتمد على الرجاء بل خف منه ايضا لأنه شديد العقاب كما أنه غفور رحيم فهو شديد العقاب إن بطش ربك لشديد فلا تغتر بهذا الوعد وتغفل عن الوعيد والله يقرن في القرآن بين الوعد والوعيد بأجل أن يكون المؤمن بين الخوف والرجاء يخاف فيترك الأعمال الباطلة ويرجو فيعمل الأعمال الصالحة لا يعتمد على الرجاء فقط كالمرجئة ولا يعتمد على الخوف فقط كالخوارج وإنما يكون بين الخوف والرجاء هذا المؤمن إن بطش ربك البطش عناها العقوبة والأخذ بقوة لشديد لا يعلم شدته إلا الله سبحانه وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالم إن أخذه اليم شديد إن بطش ربك أنا شديد إنه سبحانه ويبدئ ويعيد يبدئ الخلق في الدنيا ثم يعيده في الآخرة بالبعث والنشور فالله جل وعلا يبدأ الخلق ثم يعيده وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور شديد المغفرة لمن تاب واستغفر غفور غفور يغفر لمن تاب الودود مع مغفرته هو يحبه التائبين يحب التائبين يغفر لهم ويحبهم هذا من صفاته سبحانه فقرن قرن الودود مع الغفور هذا يدل على أنه مع مغفرته يحب التائبين والله جل وعلا افرح بتوبه عبده من مسافر في ارض مهلكه ظلت راحلته وعليها طعامه وشرابه بقي بدون طعام ولا شراب اقع تحت شجره ينتظر الموت بينما هو كذلك براحلته واقفه عند راسه فأخذ بزمامها وقال اللهم أنفى عبدي وأنا ربك أخطأ من شده الفرح فالله جل وعلا أشد فرحا من هذا براهنك إذا تاب عبده وأناب اليه ويحب التوابين ويحب التوابين ويحب المتطهرين الناس إذا سأت إلى أحد وعفى عنك ما يودك يصير بنفسه عليك شيء ولو عفى عنك ولو غفر تسامحا عنك يصير بنفسه عليك أما الله جل وعلا فإنه إذا غفر فإنه يحب من غفر له ويوده وهو الغفور الودود ذو العرش ذو بمعنى صاحب ذو العرش ويش العرش العرش في الأصل السرير الذي يجلس عليه الملك ولها عرش عظيم ورفع أبويه على العرش ويش العرش سرير الملك الذي يجلس عليه الله جل وعلا له عرش فوق مخلوقاته أعظم المخلوقات هو العرش فوق مخلوقاته وهو سبحانه مستوى عليه استوى على العرش استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى وهذا العرش وسع السماوات والأرض الكرسي وهو أصغر من العرش وسع كرسيه السماوات والارض الكرسي وهو تحت العرش فكيف بالعرش العرش اعظم وسع الكرسي ووسع السماوات والارض ذو العرش المجيد المجيد بالجر الخافض صفه للعرش العرش وصفه بانه مجيد كما في هذا وصف بانه كريم العرش الكريم وصف بانه عظيم العرش العظيم فهذا يدل على عظمة هذا العرش أنه اعظم المخلوقات مجيد عظيم كريم وقرئ ذو العرش المجيد يكون وصف لله سبحانه وتعالى وصف لذوق وصف لله ومن اسماء الله المجيد ذو العرش المجيد فعال لما يريد فعال لما يريد لا يعجزه شيء إذا أراد شيئا إنما يقول له فإنما إذا أراد شيئاً إنما أمره إذا أراد شيئا ان يقول له كن فيكون فكل ما أراده الله فإنه يفعله سبحانه بخلاف المخلوق مخلوق قد يريد شيء ولكن يعجز يعجز عن فعله وأنتم كذلك كل واحد منكم لا بد انه يبي أشياء ويعجز عن تحصيلها ها؟ ويعجز عن فعلها الله جل وعلا لا يعجزه شيء ما أراده فعله هذا فرق بين ما بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى فالعبد يريد ولكن يعجز عن فعل ما أراده أما الله جل وعلا فهو يريد ولا يعجز عن فعل ما اراده فعال لما يريد ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم مسليا له وللمؤمنين الذين آلاهم الكفار من قريش. هل أتاك حديث الجنود أي قد جاءك خبر هؤلاء بما أنزل الله عليك في القرآن الجنود من هم الجنود فرعون رأس الطغاة الكافر الذي ادعى الربوبيه ماذا صنع الله به هو وملأه قومه ماذا صنع الله به اغرقهم في اليم عن اخرها ماتوا عن آخرها ولم تنفعهم قوتهم وجبروتهم ثمود الامه ام صالح اهل الحجر أهل الحجر شماليا الحجاز شمالي المدينه وادي القرى كانوا في بلاد طيبه فيها زروع ونخيل فيها وكانوا اقويا ينحتون الجبال الحين بيوتهم موجوده روحوا شوفوا يجون على الجبل وينحتون ويخلونه غرفه ولا منزل ويعملون فن فن يعجز عنه الناس اليوم شاهد تلك بيوتهم خاوية بما ظلم بيوت ثمود أبقاه الله عبرة للمعتبرين فهي عبرة ينظر إليها المسلم ويبكي اما من ينظر اليها ويعجب بها ويقول هذه حضاره هذا والعياذ بالله هذا غافل عن ايات الله لا يتدبر فالذين يمرون بديار ثمود الذي يبكي ويخاف ان يصيبه مثل ما أصابه هذا يعتبر يتعب اما الذي يدخلها معجبا بها ويقول هذه حضاره وهذا رقي وتقدم وما اشبه ويعجب بها هذا مغرور والعياذ بالله هذه اثار يقول ما هذا ما استفاد شيء فرعون وثمود القبيلة التي بعث الله إليها نبيه صالحا عليه الصلاة والسلام دعاهم الى التوحيد امتنعوا من الإيمان واقترحوا عليها ان يأتيهم بمعجزة طلبوا منها أن يأتيهم بمعجزة حتى يؤمنوا حتى يؤمنوا بها ما يكفيهم الوحي يكون معجزة يسوفون تدل على صدقه الله جل وعلا أخرج لهم ناقة أخرج لهم ناقة هذه الناقة ناقة عظيمة تشرب الماء في يوم تسقيهم اللبن وهم يشربون الماء في يوم يوم ترد الناقة وتشرب الماء تسقيهم اللبن كلها كل الأمة تشرب لبن من هنم ويوم تترك الماء ويشربونه لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ما امنوا اقترحوها ولما جاءت ما امنوا حينئذ اخذتهم الصيحه فماتوا عن اخرهم ان ارسلنا عليهم صيحه واحده صاح بهم جبريل صاعقه العياذ بالله فكانوا كهشيم المحتضر حبرة اعتبر الإنسان وآثارهم باقيها الآن تدل على ما كانوا فيه من النعيم ومن القوة ومن الترف الذي غرهم وخدعهم هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمون قال الله جل وعلا بل الذين كفروا في تكذيب كذبون ما جاءت به الرسل من الوعيد و تخويف بالله عز وجل ويكذبون بهذا بل الذين كفروا في تكذيب في تكذيب لما جاءت به الرسل ولا تزيدهم الآيات إلا عتواً ونهوراً قال جل وعلا والله من ورائهم محيط, محيط بهم لا يفوتونه يكذبون لكن الوعد أمام الله من ورائهم أي أمامهم محيط بهم لا يخفى عليه شيء من أعمالهم يحصيها عليهم ويوقفهم عليها ويجازيهم به والله من ورائهم محيط بل هو قران ما آتاك الله يا محمد قرآن مجيد قرآن العظيم قرآن المجيد وهو كلام الله سبحانه وتعالى قرآن مجيد هذا مدح للقرآن وهذا القرآن لا يعبث فيه عابث محفوظ إننا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون محفوظ لا أحد يعبث فيه أو يزيد أو ينقص ابدا محفوظ بحفظ الله ومن حفظ الله له أنه مكتوب في اللوح المحفوظ في اللوح المحفوظ الذي هو قد كتب الله فيه مقادير الخلائق وما يجري في هذا الكون كتب الله هذا القران في اللوح المحفوظ من الشياطين ومن العابثين فهو مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في المصاحف ومتلو بالالسنه وهو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى لا يتطرق اليه شك ولا تمتد اليه يد حتى يرفعه الله اليه في اخر الزمان هذا هو القران اكبر نعمه انعم الله بها على هذه الامه هو القران القران العظيم الذي من الله به علينا نساله ان ينفعنا به وان يجعلنا من اهله ويا ان يرزقنا حبه ويا أن يرزقنا تدبره ويرزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فانه خير ونعمه عظيمه صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين يقول فضيلة الشيخ الله يقول ما القسم بآيات الله سبحانه بالآيات القرآنية لا بس لأنها من صفاته كلامه من صفاته أما القسم بالآيات الكونية في السماوات والأرض والجبال فلا يجوز لا يجوز الحلف بالمخلوق نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم زيارة مكان الأخدود لو ثبت صحة وجوده في نجران كما يذكر ذلك أهل الآثار الأخدود وديار ثمود وكل آثار الأمم السابقة الذي أما أنه يزورها يسافر لها فلا يجوزها لكن إذا مر بها في طريقه ونظر إليها نظرة اعتبار فلا بأس بذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا تاب الإنسان من ذنب لكنه لم يحس بطعم التوبة ونفسه تائقة للذنب مرة أخرى هل هذا دليل على عدم قبول توبته؟ من شروط صحة التوبة أنه يندم على ما حصل منه وإذا لم يندم على ما حصل منه فإنه لا تصح توبته نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز للانسان أن يقول اللهم عجل لي عذابي في الدنيا إن لم تغفره لي لا ما يجوز هذا يقول اللهم اغفر لي يقول اللهم عجل عذابي يقول اللهم اغفر وتوب علي وقني عذابك ما ينطح العذاب ما يطيق العذاب والعيال بالله قد كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقول اللهم ما وسمت لي من, يعني من عذاب فعجله لي في هذه الدنيا بالمرض وغيره أنكر عليه الرسول قال سبحان الله إنك لا تطيقه الإنسان يسأل الله العفو والعافية يسال الله المغفرة ولا يسأله أن يهجلها العذاب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صحيح حديث أن الذين تكلموا في المهدي ثلاثة عيسى وصاحب الراهب الذي اتهم بحمل المرأة وصاحب الأخذوت نعم المسيح عليه السلام والغلام جريج الذي الذي اتهم به والصق بجريج عليه رحمه الله ورضي عنه فجريج غمزه بأصبعه وقال أسألك بالله من أبوك قال الراعي هل الغلام دع الأبول الراعي وهو في المهد فظهر كذب من أرسقه بجريج رحمه الله العابد والثالث الغلام هذا اللي تكلم مع أمه لما أرادوا أن يلقوها في الحفرة المشتعلة فقال اصبري يا أمه إنك على الحق نعم يقول فضيلة الشيخ قفتكم الله هل الزلازل التي تحصل هي من بطش الله سبحانه لا في شك كل النكبات والعقوبات والكوارث كلها من الله عقوبة من الله هؤلاء يكون كوارث طبيعية يقولون هذه عقوبات من الله ويحثون على التوبه والاستغفار يقولون لا الكوارث طبيعيه نسال الله العافيه ويقولون الطبيعه قست وهنا الطبيعه قست على الناس ويردون الامر للطبيعه هذا الحاد وكفر والعياذ بالله نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه ذلك الفوز الكبير لم يأتي وصف الفوز بالكبير في القرآن إلا بعد قصه أصحاب الأخدود فهل تعرف الحكم في ذلك يكفي أن ورد مرة لا يجب أن يعدك نعم فيها الفوز العظيم فيها الفوز العظيم فيها الفوز الكبير فيه؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكرتم حفظكم الله أن الكفار إذا تابوا فإن الله سبحانه سيقبل توبتهم فكيف تكون توبة الكفار؟ هل هي بإسلامهم؟ إيه؟ هل هم توبة إلا بإسلامهم؟ لا شهد لا اله الا الله أن محمد رسول الله. تاب الله عليه. ما إذا لم يشهد لا إلى الا الله ولو اعترف أن الله هو الرب وأن الله لكنهم لم ينطقوا بهذا أو اعترفوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لكن لم ينطقوا. إن هذا لا ينفعهم لا بد من النطق ولا بد من الاعتقاد ايضا ولا بد من العمل إذا تمكنوا من العمل نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يصح ما نسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما من أنه يقول إن الكرسي هو علم الله ما ثبت هذا أقول من الكرسي وعلمه علمه ما ثبت عنه يروى عن ابن عباس لكنه لم يثبت بطريق صحيح نعم الكرسي موضع القدمين كما في الحديث وهو وسع كرسيه السماوات والأرض كرسي واسع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول استدل من قال بجوازي أن يحلق الإنسان نفسه إذا رأى المصلحة في ذلك استدل بقصة أصحاب الأخذوك فهل يستقيم دليله؟ سبحان الله اصحاب الحدود حرقوا انفسهم او خرقوا حرقوا خرقوا ولا يجوز للمسلم انه يقتل نفسه لا بحريق ولا ولا بغيره ما يجوز مهما بلغ به الضر والكرب يصبر ولا يقتل نفسه يصبر على هذا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقال بانه قد وجد جسد فرعون يستشهد على ذلك بقوله سبحانه فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية فالا لو قلنا اللي يثبت ان هذا جسم فرعون هذا خيال هذا خيال هذا خيال, خيال كاذب ولكنه اخرجت جثته لأن لان بني اسرائيل تشككوا في موته يشككوا في موته فالله أراهم جثته هامدة ميتة حتى يعلموا أنهما تقر عيونهم بذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول جاء في نونية الإمام القحطاني رحمه الله ما معناه أن الناقة تأتي يوم القيامة تسمهم أي تسم الكفار تجعل عليهم علامة فلا هذا صحيح لا ما هو صحيح اللي تجعل على الناس علامة الدابة التي يخرجها الله في آخر الزمان من علامات السابق وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم تكلمهم تكتب على المؤمن مؤمن وتكتب على الكافر كافر ثم بعد ذلك لا يتغير شيء تنادون يا كافر يا مؤمن نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كثيرا ما نسمع أن بعض الكفرة يريدوا تحريف القرآن فهل <تصفيق> ما يستطيعون هم يريدون لكن ما يستطيعون ابدا ولن, ولن يستطيع أحد أن يمس القرآن لأن الله حفظه وإذا حفظه الله فلن يستطيع أحد أن يغير فيه نعم المحاولات يحاولون، لكن ما يقدرون على هذا نعم يقول حفظك الله هل يرد عليهم بقوله سبحانه في لوح محفوظ رد عليهم بقوله انا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون و في لوح محفوظ و لا يمسه الا المطهرون ما يستطيع احد يغير القران ابدا ما يستطيع أحد غير القرآن او يحرف القرآن لا يستطيع هذا أما أنه يفسر بغير تفسير، يمكن أما أنه نص القرآن يغير نص القرآن ما يمكن هذا ابدا نعم يقول فضيله الشيخ قصتكم الله يقول هل يستطيع الإنسان قراءة كتاب التفسير بدون معلم أو شيخ يقرأ عليه فهل يستطيع أن يقرأ في كتاب تفسير ابن كثير دون أن يبدأ بتفسير المسير أو السعدي أو غيرهما الستطاع يستطيع أنه يفتح الكتاب ويقرا تفسير ابن كثير تفسير ابن جرير تفسير السعدي او غيره ما حد ما يستطيع لكن ما يحصل هذا انه يقتصر على قراءته لا بد انه يقرأ على اهل العلم نعم يقتصر لا ما يصرح اما انه يقرا ويطلب العلم على المشايخ ما في بأس نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من الزهراء الزهراوين دخل الجنه هل مقصود تلاوتهما او حفظهما التلاوه سواء كان عن حفظ او من المصحف تلاوة فيها خير اللي يقرأ شغلا أو اللي يقرأ بالمصحف كله سواء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل نار جهنم التي يعذب الله سبحانه الكفار بها هي تحت الأرض والجنة التي أعدها الله للمؤمنين في سجين النار في سجين أسفل سافلين والجنة في أعلى عليين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول عندنا بعض المشائخ إذا فسر القرآن كله وختم تفسيره فإنه يجتمع عنده آلاف الناس ويأتون من خارج البلاد لاجل أن يحضروا الختمة والدعاء وهو يدعو بدعاء طويل ثم يجمع له أموال كثيرة فهل يجوز مثل هذا العمل هذا يحترف هذا يتكسب يجرى التفسير ويجمع الناس علشان يعطونه دراهم هذا يحترف هذا لو يشتغل حرفي أحسن له من يمتهن القرآن لجمع الاموال لو أنه يكنس لو أنه يكنس أو يستعمل أدنى الحرف ويأكل منها أحسن له منها من أنه يتخذ القرآن حرفه مسألة الله العبد نعم يقول فضيلة الشيخ فقركم الله يقول ما حكم التسمي بمجيد ما حكم التسمي بمجيد مجيد ما هذا ولكن المجد لا لا يطلق إلا على الله لكن المجد لا بأس وإن سمي عبد المجيد هذا أحسن نعم يقول فضيلة الشيخ فقركم الله يقول السائل أنا أطلب العلم ولكن في بعض الأحيان أفعل بعض المعاصي يقول أنا أطلب العلم ولكن في بعض الأحيان أفعل المعاصي فهل هذا يخدش في الإخلاص وهل هذا من النفاق وما نصيحتكم لي؟ ما أحد يسلم من المعاصي ولكن الله فتح باب التوبة كلكم خطأ وخير الخطأين التوابون فتوب إلى الله عز وجل واجر بالتوبة اولا امنع نفسك من المعصيه مهما استطعت فاذا وقعت فيها فبالغ بالتوبه الى الله نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول بعض أهل العلم استدل بالتخفيف على أبي طالب في النار على ان الكافر تنفعه بعض اعماله الصالحه يوم القيامه في تخفيف العذاب عنه كان يكون في أعلى دركات الله. جاهل، هل جاهل. هذا خاص لأبي طالب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له خاص لأبي طالب. كافر. أما الكفر فلا تنفعهم شفاعة الشاغل. إلا أبو طالب فإن الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له فخفف عنه العذاب هذا خاص به. وما أظن هل يقول الكلام؟ ما أظن هو عالم هذا؟ هذا متخرص. واليوم نشكو الى الله كثر المتخرصون والمتعالمون الذين يقولون على الله بغير علم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى في سوره الكهف وجدها تغرب في عين حمئه قال الشيخ بن سعدي رحمه الله سوداء راها تغرب في عين الماء السؤال هل معنى ذلك أنه يريد ان الله أن الله سبحانه. تغيب من وراء العين ما هو انها تغيب في العين لا من ورائها تغيب في الأفق من وراء العين فيخيل أنت لما تقف على البحر تشوف الشمس تغرب تظن ان الشمس غابت في البحر وما لما البحر بعيده فهذه رؤية العين وجدها ولي قال وجدها وجدها يعني هو وجدها تغرب في عينه نعم يقول فضيله الشيخ حفظكم الله المكر والكيد والخداع المكر والكيد والخداع هل يقال بأن هذه تأتي صفات لله إذا جاءت على وجه المقابلة المجازات المكر والخداع والاستهزاء ورد في حق الله من باب المجازات والعدل فمن مكر مكر الله به ومن استهزأ بعباد الله استهزأ الله به ومن سخر منهم سخر الله منه ذا الجزا والعدل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يوجد في بعض المساجد لافتة كبيرة مكتوب فيها صلاة الفجر يا عباد الله فهل يجوز تعليق مثل هذه وهل لها لصلاه الفجر خاصيه دون الصلوات لا يجوز تعليق شيء في المساجد لا يجوز تعليق شيء لا أدعية لا حث على الصلاة لا بيان مواقيت الصلاة كل هذا ما يجوز هذا عبد المساجد تصان عن هذه الأمور لكن هؤلاء استساغوا هذا وصاروا يتباهون به ولا وجدوا من يمنعهم وهذا لا يسوس ابدا المساجد تجرد ولا يكتب فيها ولا يوضع فيها معلقات ولا شيء مما يشغل المصلين ليست المساجد متاحف يعلق فيها هذا وهذا و لا هي متاحف ولا هي مكاتب مساجد للعباده تجرد من كل ما يشغل المصلين نعم يقول فضيلة الشيخ فقركم الله يقول السائل زميلي في العمل عنده شبهات كثيرة وكثيرا ما تجادل معه ثم أعزم أن ارجع في للجدل معه لعلمي بضرر الجدل على ديني أنا ولكن لطول البقاء معه أرجع وأتجادل مرة أخرى لا تفتح معه المجال أبدا لا تفتح معه المجال وإلى طلب من شيء اسكت وترك اهجره واخسره ولا تفتح له المجال نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل لا بد في هل لا بد في مراتب القدر عند ذكرها من الترتيب نعم هل هي مرتبه ما يمكن ذكرها الا مرتبه هي ما يمكن ذكرها الا مرتبه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل ذهبت إلى مكة لأداء العمرة فلما وصلت إليها اتصل بي الوالد من الطائف بأنه يريدني فذهبت إليه ولم أعتمر علما بأنني لم أشترق فماذا علي علما بأنني لم أشترق لا إذا أحرم ما يجوز له إلا يؤدي العمرة لا بس يرجع للوالد وهو بحرامه إذا انتهى غرض الوالد يروح ويؤدي العمره ولا يغير الاحرام نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل ورقه ابن نوفل صحابي نعم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وامن به وتمنى ان يدركه وقته فيؤيده في ويناصره نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول فاذا اردت تعرف الصحابه يا اخي راجع كتب الاصحاب مثل اسد الغابه أسماء الصحابه ومثل كتاب الحافظ بن حجر في أسماء الصحابة اسماء الصحابه الاصابه هي اسماء الصحابه اسماء الصحابه مدونه ولله الحمد راجعها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أسأل عن رفع اليدين في الدعاء عند المقبرة هل يوجد فرق في الرفع لليدين بين رفعها عند الزيارة وبين رفعها عند وضع الميت داخل القبر الرفع الى إذا وضع إذا دفن وانتهى من دفن يقفون عليه ويرفعون يديهم ويسألون له يستغفرون له ويسألون له التفديد نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل استخدام الانترنت أثناء العمل كمطالعة الأخبار والأغراض الخاصة هل يجوز ذلك مع أن هذه الخدمة قد دفعت قيمتها من العمل مقدمة والإدارة تعلم بذلك إذا كان هذا يشغلك عن أداء العمل وأداء الوظيفة فلا يجوز حتى لو أرخص لك المدير ما يجوز خلص خلص وقتك خلص وقتك للعمل ولا ولا تدخل عليه شيئا اخر لانك تقضي بدل هذا العمل الدراهم ولا تفوت شي من الوقت طالع على الانترنت او غير ذلك نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل مجموعة من الشباب صلوا بالامس صلاة العشاء جماعة. في أثناء الركعة الأخيرة التفت إليهم إمامهم قائلا إنني لست على طهارة ثم انصرف تقدم أحد المأمومين وأكمل بهم الصلاة سؤالهم هل يعيدون صلاتهم أم أن صلاتهم صحيحة خلف من تقدم وأكمل بهم هذا محل إشكال ومحل البحث كان دخل الصلاة على غير وضوء الصلاة ما هي بصحيح فيبدأونها من جديد أما إذا كان دخل الصلاة على وضوء ثم حصى له في أثناء الصلاة أنه انتقض وضوء يستخلق يستخلق من يكمل الصلاة بهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ها صحيح أن المجاهر بالمعصية لا غيبه له ما أعرف هذا الغيبة لا تجوز الغيبة لا تجوز مطلقة إلا إذا كان هذا من باب رفعه للمسؤولين رفعه للمسؤولين لأجل أن يأخذوا على يده فلا بس بذلك لأن المصلحة هرجح أما مجرد غيبة كلام في المجالس أو عند الناس فهذا لا يجوز نعم ويقول فضيلة الشيخ الفطركم الله قريبا منه يقول إذا كان هناك شخص مؤذن وأردت أن أشتكي عليه إلى بعض رفاقه بما يصنع لي فهل يعد يقول إذا كان هناك شخص مؤذن وأردت أن أشتكيه إلى بعض رفاقه فهل يعد ذكره وذكر ما يفعل من الغيبة لا هل مثل ما ذكرنا شكاية إذا ذكرته عند من يمنعه من الأذاء فهذا مطالبه بالحق لا باس نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز دفن هل يجوز دفن اهل البدعه في مقابر المسلمين الذي لا يكفر ببدعته نعم مسلم ومسلم إن كان عاصيا الذي لا توصله بدعته إلى الكفر والشرك يدفن في مقابر المسلمين يعتبر من عصاه المسلم نعم وكذلك يقول وفقكم الله هل يجوز الزواج من أهل البدع ما يحسن هذا هذا لا يحسن لأنهم يؤثرون عليه وعلى ذريته نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل الوضوء جالسا يعد من السنة وإذا كان ليس من السنة فهل الأفضل أن يجلس أو أن يقف إذا توضى توضى حيث يسهل عليه جالسا أو واقفاً على, على الغسالة في عرض الإدار حيث يسهل عليه نعم يقول فضيلة الشيخ أصدقكم الله يقول السائل أنا أعمل بوظيفة مندوب مبيعات وقد قمت بزيارة أحد العملاء وأبدأ إعجابه بالمنتج وبعد ذلك قام مديرنا بالتنسيق معه مع هذا العميل حتى تم الشراء والبيع فحصلت أنا على مكافأة مالية من شركتي ثم تبين لي بعد ذلك بأنه قد تم رشوة العميل فما حكم مكافأتي التي أخذتها لقاء هذا العمل إن تأخذ في مقابل عملك وتعب تأخذ في مقابل عملك وتعب وليس لك دخل في الرشوة على الشركة إثمها على الشركة لكن من باب الابتعاد عن هذه الأمور ننصح لك انك تبتعد عن هذا العمل فلسفه عمل اخر ليس فيه رشوه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول الذي لا يستهزئ بشيء من الدين لكنه يخفف في أوامر الدين ونواهيه فيقول مثلا اختلاط بالنساء والاتصال معهن شيء سهل ومثل ذلك من الامور فما حكمه حكمه انه يدعو الى المعاصي يدعو الى الاختلاط يسهل في شانه يهون من امره فهذا عاصم لله عز وجل وداعيه الى السوء نعم ولا ينكر المنكر هذا يقر المنكر نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ورد معنا في درس ماض أن المرأة إذا انتهت من الدورة أنها تستخدم المسك يقول هل هناك مسك معين حيث إن هناك مسكاً غالياً يساوي ألف ريال للتوة وبعضها بثلاثين ريال هل هناك حد في السنة المهم الرائحة قوية اللي تذهب ريح الحار سواء غالي ولا رخيص المهم الذي يذهب ريح الحيض نعم مسك وغير غير مسك من على... من الزرورات نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم القاء النكت التي تنتشر بين كثير من الناس اذا كانت كثيره تلهي الناس تسفاهم لا تجوز اما بعض الاحيان شيء خفيف لا باس النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول الا حق فاذا كان بعض الاحيان فلا باس ولا فيها اثم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ابنتي الصغيرة تسأل دائما لماذا لا نرى الله في الدنيا فما أحسن إجابة لها حيث إنها صغيرة قل الله ما, ما تقدرين على ذلك تحترقين فالمخلوق لا يقدر على رؤية الله في الدنيا وأما في الآخرة فإن الله يعطي المؤمن القوة فيرى الله عز وجل نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول نسمع من بعض المسلمين خاصة في التلفزي والإذاعة إذا جاوزت الساعة الثانية عشر ليلا نعم يقول نسمع من بعض المسلمين خاصة في التلفزي والإذاعة إذا جاوزت الساعة الثانية عشر ليلا يقولون الواحدة فجرا وهكذا هل هذا كلام صحيح شرعا هذا فجرهم هم ما فجر الله وما يظهر لك ظهور الصدر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ماذا يفعل المأموم إذا زاد الإمام رتعة خامسة فهل يجلس وينتظر إلى أن يسلم فيسلم معه يجب عليه انه يقول إنه سبحان الله يجب عليه التنبيه فإذا لم يركع الإمام والمعموم يعتقد إن, أن زائده لا يتابعه يجلس فإن شاء سلم لنفسه وإن شاء انتظر وسلم معه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز خداع الكافر للنجاة منه ومثل على ذلك بمثال يقول أن يطلب الكافر أن أسجد له يقول فأسجد ولكن أن يسجد بالله لله اعوذ بالله لا ترك السؤال هذا. هذا سؤال قبيح لا يجوز أن تسجد لمخلوق كافر ولا غير كافر، ولا من باب الخداع ولا من باب الجد، ما يجوز هذا؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ الله يقول شخص توفيت أمه، نعم؟ شخص توفيت أمه وبعد دفنها قال هذا الرجل العزاء سيكون في المسجد، فأنكر عليه شخص وقال إن هذا بدعه فهل قوله جائز او هل قوله صحيح؟ فحصيف. تخصيص العزاء في المكان هذا لا أصل له العزاء في كل مكان سلمتين وانت ماشي أحسن الله عذاك جبر الله مصيبة تقفر الله لميتك بدون تحديد مكان للعزاء نعم ويقول حفظك الله وهل الأثر الذي ورد وهو يقول هل الأثر الذي ورد كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت من النياحة هل هو ضعيف لا حديث صحيح جرير بن عبد الله هذه الصحيح لا يجوز عقد اجتماع وصانع الطعام من أهل الميت هذا من النياحة أما أنه يصنع لأهل الميت طعام بقدر حاجتهم هذا سنة نعم يقول فضيلة الشيخ أفتقكم الله هل يجوز للمرأة أن تعرض نفسها للزواج على رجل ترى فيه الصلاح ليتزوجها؟ من هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا طيب إنها إذا رضيت بدينه دينه وخلقه إنها توصي له توصي شخص في بهذا إما وليها وإما غير وليها أو امرأة توصي امرأة يا بس جبال نعم الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نيهم وعلى اله